خيل الله يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي فإن الواقعة قد حصلت وأن المعركة هي معركة فاصلة معركة بين الإيمان والكفر فاختاروا الخندق الذي تكون فيه قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلن الفهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام في سبيل الله قد سرنا واعلننا في هذا ام ودع عنك الرقاد انه الاذى معاد في سبيل الله قد سرنا واعلننا في نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القيادة ومشينا صحوه جديده جموعا وفردا نحن بالرشاش عدنا نملك اليوم القياده ومشينا صحوه جديده جموعا وفردا العيش الا عنفوانا واجلادا قمد عن ترقد انه الاسلام في سبيل الله قد سرنا واعلنا قمد عن ترقد انه الاسلام عاد في حب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب صاروا خلف قران مبين حب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليال الكرب صاروا خلف قران مبين لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين ودعا كالرقد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلننا البهاد قم ودعا كالرقد إنه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 قم ودع عنك الرقدا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا النهادة قم ودع عنك الرقدا إنه